تَضَعُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هم وَتَضَاعَفَ كُلُّ جَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا كَسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ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 وجب عليه انه من تولاه فانه يضله فأن اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا, فإنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثم من علقه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى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 وَأَبتَت مِ كلُّ زَوج بج وَثَوَ الأبَّه مد فَإذاَاأَزَلم عَلَهَا الم أن تَزَّت واضَت وَأَبتَد وَأَبَدت مِ كلُ زوج بيد ذلذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه علا وانه على كل شيء قدير ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه علا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها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 ثاني يعض فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامه عذاب الحريق ثاني يعض فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقهم يومك عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَضْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو من دون الله ما لا يضبه وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضبه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير يَا دَوَنُ هُوَ لَا مَنْ ضَغَهُ أَقْرَبُ مِنَكَ يَا الَّذِي سَلَّمَ هُوَ لَا وَلِيٌّ بِسَلْعِشِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن رَحِمَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيته ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بّات وَأَن الله يَهد مَ يريد وَوكَذَللكَأَزَلنهُ آياتات بَّات وَأَ الله يَهد مَ يريد إِ الذيينَ آممَنوا والَّ نَهَدُ والصَّابِينَ والَّ صَار والمَجوود والمجوس والذين أشرقوا إن الله يقصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يقصل ضَ هُ يوم القيالَ إ اللهه على كل شيء شيد إ الله على كل شيء شد ألَ تَاء الله يسجد لَ مَ في السمواتِ وَم في الأض مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ان الله يفعل ما يشاء ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتصموا في ربهم هذان خصمان احتصموا في ربهم الذيذينَكَ فرَوا قُطِعَتْ لَهُ فِيابُم مِ النَّارِي يُصَبُّ مِ فَوْوقِوسِهِمُحَمِيم الذيَّينكَفَوا قطِعَت لَهُثِيابُ مَِّار يُصَبُّمِ فَوْوقِوتِهمُحَمم يصهَر بِهمَا يُظْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنَ الْحَدِيدِ وَلَهُمْ نَقَامِعُ مِنَ الْحَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كل من اراد ان يخرج منها من غن من اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ان الله اَخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ من ذهب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 والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد إن الذين كفروا ويطدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي, والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء البعد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوأمنا لإبراهيم من كان البيت وَإَِّأََّ لِإِذُاهمَ مَنْ كَلَ البَبأَللا تُشرِك في شيءَيئ وَطهِر البتَ للِطَّائفينأَلا تُشْرِك ب وَطَه البيت للطائفين والقائمين وَالق السجود وَبُّك البيت للِق إثينَ وَْق إمينَ وَأَذ ف النَّاسِ بالِالحجتُكَرجَلَ وَوعلى كلّ بابك مِ كلُ فَجج ميق وَأَذاتَّاتِ بالالحجثكرجَلَ وَوعلى من كل فَجج عَميق لِيَشْهَدُوا نَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لِيَشْهَدُوا نَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى عَلَى هِيَ مَتَاعِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ كُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نزورهم وليطرفوا بالزيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له بِهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الأَنْعَامُ ما إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ قَوْلَ الزُّورِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قول الزور عُلاَ فَا إِلَ اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ عُلاَ فَا إِلَ اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذالكا من وعظ شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك من وعظ شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ الله لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَنَا تَكَلَّلِ يذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فله أسلموا وبشر المخبتين فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصدر الصابرين على ما اصابهم والمقيمين الصلاه ومن مما ومن ما رزقناهم ينفقون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيمين الصلاه ومن وَلَِّا غذَقُلَهُم يُكِ قُون وَالْبُدنَ جَنَّهَا لَكُم مِن شَائِرِ اللهِ لَكُم فِي خير وَالْبُدَنَ جَنَّهَا لَكُمْ مِن شَعائِلِ اللَّهِ لَكمْ فِي خير اذكر اسم الله عليها صواف اذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها القانع والمعتر كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ لَحْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى منكم لن ينال الله ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت له صوامع وبيع وصلوات ومساجد مذكر فيها اسم الله كثيرا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت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 الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزكاة, الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ اقاموا الصلاه واتموا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ولله عاقبه الامور فان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود فَإ يكَذب كَكَ قد كَال الزبَت قَضلَ مُ قمون وَقَوْم إبهِيم وَقَوْم لوق وَقَوم إذْاهِيمَ وَقَم لطَ وَأَصحابُ مَدًا وَأَصْحابُ مدًا وَكُذذِبَ م سَافَأَمْ لَتُ للِكافِرينَثُم م أَخَذْتهُم فَكَيفًا كَ وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي غاوية على أروشها وبئر معطلته مشيد وبئر معطلته وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم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 فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ 113. والصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 114. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 115. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اعاذل جهنم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمننا ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيلقى الشيطان في أمنيته تَقَ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تَقَ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاوس يك قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاوس يك قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى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 في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِن اللهَّه لَهُ خَير الواازِتين وَإِن الله لَهُ وَخَير الَّزِتين لا يُدَقِلََّهُم مُدخَالَ يَبضَوونَ وَإَِّ اللهَّه لعَمٌ حَلم لاَا يُدَقًِا لَهُم مُدَخَلَ يضَوونَ وَإَِّ اللهَّه عَمٌ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 28-وأن الله سميع بطير 29-ذلك بأن الله هو الحق 30-وأن ما يدعون من دونه 31-وأن الله هو العلي الكبير 32-ذلك بأن الله هو الحق 33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 عَدُونَ ذَرَّة إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي فَيَخْلُقُكُمْ ثُمَّ يُنْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُمْ نَاصِبُ فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك فلا ينازعنك في الامر ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون وَإِ جَدَلُ كَكَقُل اللهُ أَلَمُ بِمَا تَأَّلون اللههُ يَشْك بَيْنَُمْ يَوومَ القامَنتِ فيِيمَ كُتُم فِي تَفْتَلِفُون اللهَّهُ يَشْكُم بَينَكُمْ يَومَ القَامَنتِ فيم كُ تُم فيِي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 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَنَّ اللَّهَ وَعَدَ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لينخلق ذبابا ولو اجتمعوا له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 ضاع الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز لا قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز اللهَّهُ يَصطافِي مِن المل إكَ ثِسُ لَ مِن النَّ إِ اللهَّ سَم بَصير اللهَّهُ يَّاطِي مِن المل إكَ ثوتُ لَِنَ الناسَّ إِ الله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 وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَارْفَعُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو جئناكم وما جعل عليكم في الدين من حرج هو جئناكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم ملة ابيكم إبراهيم هُوَ سَمَاءُهُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا هُوَ سَمَاءُهُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس وَقِفْ هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مولاكم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله